اما مفهوم موافقة فهو ما كان فيه المسكوت عنه موافقا للمنطوق به ما كان فيه المسكوت عنه موافقا للمنطوق به بالمثال يتضح التعريف. قال تعالى ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما ولا تقل لهما أف ولا تنهي عن ايش النهي في الايه عن التأفيف اليسك كذلك ولا تقل لهما اف هذا منطوق وعندنا تعريف المفهوم هو ما كان المسكوت عنه موافقا للمنطوق به المنطوق هو كلمه اف لكن الضرب هل ذكر في الايه قال ولا تضربهما ما ذكر طيب الاحراق ما ذكر الجلد ولا تجلدوهما ما ذكر هذا مسكوت عنه اليس كذلك وانما المنطوق هو كلمة إيش كلمة أف فإذن هذا شيء مسكوت عنه فننظر هذا المسكوت عنه ينقسم إلى قسمها إما أن يكون موافقا يعني مساويا له في الدرجة وإما أن يكون أولى منه إما أن يكون مساويا له أو أن يكون أولى منه مثال ما كان أولى منه فكلمة أف هذا منهي عنها نقول يقولها الإنسان لوالديه طيب لو ضربهما وقال الله سبحانه وتعالى لا تقول لهما أم أما الجلب فلا بعد وآخر يضرب في والديه فنقول لا يا عم. هذا نعرف الحكم بدليل مفهوم الموافقة ومفهوم موافق هنا جاء من باب الأولى إذا كان التأفيف كلمة خفيفة منهي عنها فالضرب من باب إيش من باب أولى هذا إذا كان في درجة أعلى المفهوم. هذا القسم الأول القسم الثاني أن يكون مساويا له في الدرجة مثاله قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا فهنا لو جاء شخص قال هذا مال اليتيم عندي والله سبحانه وتعالى نهى عن أكل مال اليتيم أنا ما أريد أكل مال اليتيم أنا أريد أن أحرق هذا المال أو ادفنه في الأرض او ارميه في البحر لان الايه نهت عن الاكل فمعناها ان الاحراق وغيره هذا جاء نقول لا صحيح ان المنطوق به هو الاكل لكن الاحراق والدفن مساوي لايش مساوي الاكل والعلة هي ايش اخذ مال اليتيم سواء كان عن طريق الاكل او عن طريق الرمي او عن طريق الاحراق كل هذا فيه ظلم وتجني على ايش على من على اليتيم إذن هذا المفهوم موافق ايش اعلى او مساوي او ادنى مساويا فمفهوم موافق لا يخلو اما ان يكون اعلى او ان يكون مساويا او يدخل في باب مفهوم موافقا إذن تعريف مفهوم موافق هو ما كان المنطوق به ما كان المسكوت عنه موافقا للمنطوق به والموافقة قسمنا قسمين او موافقه اولى وموافقه مساويه طيب بقي عندنا المثال في تخصيص النص في مفهوم ايش؟ لا، في مفهوم هذه الامثله التي ذكرناها في ايش؟ في مفهوم مفهوم طيب المؤلف لم يشير الى مفهوم موافق عنده وفيه مثال يستدل به الاصوليون على مفهوم على مفهوم الموافقه لا يحضرني الان لعلي استحضر هذا في دماغي